بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من ولاه وبعد أحبتي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى ما زلنا في رحاب هذه الصورة العظيمة صورة الكهف تأملات نعيش بالعقل تدبرا بالقلب تأثرا بالنفس تغيرا لتتغير الحياة بعد أن نغير ما بأنفسنا قلنا إن هذه الصورة تتناول خمس أنواع من الفتن فتنة الحياة الدنيا المال والولد فتنة الشيطان فتنة الأصدقاء فتنة العلم فتنة السلطة وبدعنا نتحدث عن فتنة الحياة الدنيا و فتنة الحياة الدنيا تكلمنا في المرة الماضية من الذينة الفانية إلى القيمة الباقية اتكلمنا عن الأموال كيف نحولها إلى القيمة الباقية النامية المستمرة الصورة فيها ملامح قوية جدا على فتنة الأولاد فتنة الأولاد الرجل الكافر اللي عنده حدائق وأموال كثيرة افتخر بالأولاد أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة صاحب المؤمن قال له أنا عندي أولاد أقل منك بس أنا عندي حاجة مش عندك يبقى فيه واحد الفتنة شدته وغرأته وفي واحد الفتنة استطاع أن يقف أمامها موقفا حيا بقلب المؤمن الفتنة بتاع الصاحب الكافر أنا أكثر من مالا وأعز نفرة دي عندناس كتير يعني الـ الـ إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر وساجدين ما هي من الفتنة؟ بالولد الولد اللي عندنا لما يتولد الجبابرة يسجدون طب العنجية دي لازمتها إيه؟ أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا وبنشوف حاجات بالذات في القرى وفي النجوع والأشياء دي لما واحد لا يرزق الأولاد ويتخارق مع واحد يعني يقول لي طيب أنا أبعث لك عين من العيال هو اللي هيقدبك يعني عيد يعني ربنا رزقك بالأولاد عشان تطغى بهم على عباد الله سبحانه وتعالى أو يكون عنده بنات يعيار أنه ما عندهش أولاد وهم قالوا عن الرسول كده الأبطر المشركين قالوا أنه أبطر أولاد الصفيان ماتوا ما أصبحش غير البنات فهو مقطوع محدش هيحمل اسم محمد بعد ما يموت الأمة كلها تحمل اسم سيدنا محمد ورفعنا لك ذكرك الأذام كل أذام كل صلاة كل وقت نذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يذكر هؤلاء المشركون ومن ذكر يذكر مع اللعنة إلى لعنة الله تبارك وتعالى فأنزل الله تعالى إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لَرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرِ طيب كيف الأولاد يكونوا فعلا يعني فعلا في حياتنا قيمة باقية لازم ناخد منهجية ايه الاشياء التالية رقم واحد لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي انا قلب مع الله سبحانه وتعالى حب الله فأنا غني به لا بولدي أنا وولدي في حاجة مستة إلى الله تعالى حاجة تانية الأمل ان ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في صلاح الأولاد في تعلمهم علم كويس يكونوا من العلماء من أصحاب العلم والتقى والهدى والأخلاق والقيم كنوا مستقرين في حياتهم أكون أنا مستقر مع زوجتي أكون صحتك كويسة أكون علاقت بالآخرين جيدة لأرزاق فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو في منهجية أخرى خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كلمنا عنها في منهجية الارتقاء للأرقى والأعلى والأسمى يبقى الأولاد عشان نقول ان احنا عندنا أولاد يبقون لنا ذكرى لازم يكون كما قال الله سبحانه وتعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة عندهم فزكية إيمانية أخلاقية عقلية اجتماعية وبعدين وصولين للأرحام بتاعه يصلون الأرحام ولا يقطعونها لما تربي ابنك على إنه فعلا وصول للأرحام وعلى أنه بالفعل صاحب تزكية إيمانية أخلاقية عقلية متميزة أنت أحضر إنسان في الدنيا وإن شاء الله في الأخرة يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له صدقة جارية علم ينتفع به طيب انت ما تعلمتش ابنك لما يتعلم ويعلم الناس في الدنيا هذه صدقة جارية لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من عمل ابي فكل خير يفعله الاباء بينعكس على الابناء وكل خير يفعله الابناء يذهب اجره ان شاء الله الى الاباء اذا كانوا صالحين وكانوا قد قاموا بواجبهم في تربية ابنائهم ليكونوا أقرب رحمة ليكونوا أذكى إيمانا وقلبا وعقلا وخلقا يبقى دي الطريقة اللي نحول فيها الزينة الفانية إلى القيمة الباقية الفتنة بالأولاد تلاقي الواحد مطفول ليل ونهار شغال ليه عشان يأكل العياد ليه عشان يلبس العياد ليه عشان ما يخلهم شي من ولاد عمهم أو زملائهم في المدرسة فخروا أخويلاء بكلام فارغ يكبر الولد أول تمرد يكون على أبوه اللي مطحون به ليل ونهار ده في القرآن أيوة في القرآن فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمال وبالأولادها تتعذب وتزهق أنفسهم كافرون أدى حق الله سبحانه وتعالى كن قدوة لأولادك اقرأ كتاب تربية الأولاد في الإسلام لأستاذ عبد الله. ناصح علوان اقرأ كتاب الأستاذ رضا بشير وزوجته الدكتورة إكرام بشير أولادنا أكبادنا لنعرف عمليا كيف ننقل أولادنا من الزين الفانية إلى القيمة الباقية كيف يكونون ذخرا لنا بعد موتنا وبعد لقاء ربنا سبحانه وتعالى كيف نستطيع أن نحدث فعلا نقل نوعية في أمتنا الإسلامية بتربية جيل جديد له ثلاث خصائص يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل به ويدعو إليه يفهم الإسلام فهما صحيحا رقم واحد يعمل به تزكية أولا يعيز علم وفقه ثانيا يعيز تزكية مجاهدة للنفس والشيطان ثالثا يعيز انطلاق حركة في الواقع فكرة قوية للعقل تزكية إيمانية للقلب حركة فتية في الواقع إنما أنك تأخذ أولادك للنوادي وإذا أخذهم شيء للجوامع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 مرة التقيت بشخصية كبيرة جدا وبعدين بيقول لي ان انا جاي ينام مبارح لقيت رايح اسلم على بنت لقيتها عمالة تعمل راجل مسلم عمالة تعمل التعميد الصليبي هذا لان موديها في مدرسة كنسية مسيحية نصرانية مدرسة صليبية فبيعلموا الاولاد قبل ما اتنام لازم تعملي دي والأب بيشتغل لييل ونهار والأم مشغولة الأخرى بتشتغل فبيقول لأمها إيه الشكاية الأولاد ما البنت ما بتعمل قالت لهم هم يوم راحبت المدرسة بتعمل كده أنت اللي مشغول ما تعرفش على. طب وانت بتعمله إيه فقلت له سعادة كده يعني أنت عارف أنت عامل زي إيه أنت عامل زي واحد حاضن بنته وجري على جهنم جري على جهنم لأن البنت في صغيرة تعرفش فأبواه الحديث بيقول يولد ابن آدم على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كالبهيمة البهماء لا ترى فيها من جدعاء ثلو يا صاحب السيادة الكبيرة في مجتمعه حصلت انك انت بايدك بتدخل بنتك على نار جهنم حرام عليك اتق الله وكان فيه خير الحقيقة فاقسم بالله ثلاثا ان يخرجها من هذه المدرسة كان يقول له انا محتار اعمل ايه اخليها في المدرسة ولا طلحها مدرسة ثانية ممكن ترجع ثانة واثنين قلت له ترجع ثانة واثنين وثلاثة بس ما تروحش جهنم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول قالوا حرام عليك اتق الله في أولادك اللي بيسفروا وبيبعثوا لأولادهم الفلوس اللي هم عايزينها دون رعاية وعناية ومتابعة اتقوا الله في أولادهم لازم عينك على أولادك ليل ونهار عينك على أولادك إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض وبعدين هتجري مين وشمال وتسيبهم مش متدين ربنا بيقولك كليك صالح مصلح وأنا بكفور لك حتى بعد موتك والقصة موجودة في صورة الكهن الأب كان صالحا فأراد ربك يبعد سيدنا موسى كليم الله وسيدنا الخضر والي من اولياء الله وقيل نبي من انبياء الله عشان هم يقيموا الجدار ليحفظ الكنز رعاية لصلاح الاب من قبل واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا أنا كل أب وأم وأخ وأخت لما يقرأ صورة الكهف كل يوم جمعة يعرفوا الطريق لعمل تأمين على الأولاد دنيا وأخرة التأمين الشرعي صلاح الأبوين أصلح ما بينكما وبين الله الله عز وجل يسخر خير عباد الله لخدمة أولادكم حتى في الأمر الدنيوية ووالله رأيتها رأي العين أولاد الشهداء أولاد المعتقلين في الله أولاد الذين ماتوا في أمر لله عز وجل الله يرعاكم يسخر عباد الله لهم ويعيشوا حياة أفضل من غيرهم من اللي عايشين مع أبه وأمه متخنئين وظروفهم قاسية مع بعض وزهقنين من بعض لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد ولا مخلفة لوعده لنبوئنهم في الدنيا حسنة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة صورة النحو فيه اللي بيوعد الله الله التأمين القوي ده فين من الزينة الفانية إلى القيمة الباقية للأولاد صورة الكهف وصورة النساء صورة الكهف وقلنا الآية واضحة جدا وكان أبوهما صالحا فربنا سخر أنبياء الله أولياء الله ليقيموا الجدار على الكنز مال بس ربنا سبحانه وتعالى لك هاحفظه له الآية الثانية في صورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفه ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سليلا شايفين التأمين مش تعمل تأمين على الحياة وتترك لأولادك انت زرعت البذرة حرب على الله ورسوله ما الحرام ما من جسم نبت من سحط فناره أولا الله أيها الآباء تقول الله التقين لله آياتها الأمهات اعرفوا الطريق إلى التأمين الشرعي من سورة الكاف صورة الكهف بالطمنة وتقول لنا كيف نتحول من القيمة من الزينة الفانية إلى القيمة الباقية الراجل اللي اعتذب أولاده ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق وخير توابا وخير عقبا أولاده ما نفعهش وضاعت الحضائق كلها إنما الراجل الصالح من زمن بعيد ربنا حفظه الكن الصورة دي لازم تقوى أضحى قدام عينينا ونحن بيتكلم عن يعاية البناء أنفسنا بالقرآن وبصورة الكهف الرجل ضعت أمواله فأصبح يقل مكفيه على ما أنفق فيها ويقاوية على عروشها الرجل الصالح اللي مت من زمان ربنا بيبعث أنبياء الله وأولياء الله عشان يحفظ الكنز لأولادهم ألا نتدبر ألا نعتبر أخواني وأخواتي أستحلفكم بالله أن نحول هذه الآيات إلى منهج عمل لصناعة الحياة جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته